أرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك عَلَى قُلِّ <تصفيق> <تصفيق> الذين يذكرون الله يذكرون الله ويتفكرون في خلق الزمن وين في خلقت السماء وتوالى <تصفيق> سبحانك <تصفيق> سبحانك فتنا عذاب ولله اللّه شيء قدير. إن في خلق این یافتن فی خلق Ooh. Oh. يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ سبحانك <تصفيق> فكنا عذابا <تصفيق> ربنا المن من ربنا نذوبنا ولكن للعنه ربنا لنا What don't go?